يا تلاميذ القرآن ويا خير أمة أخرجت للناس استطاع القرآن أن يحافظ على وحدة هذه الأمة وأن يحافظ على وحدة صفها مدة مسار التاريخ، ولا نستطيع ان ندرس جانب وحدة الأمة الإسلامية أو حتى الأمة العربية بمعزل عن الدور العظيم. الذي أداه القرآن لهذه الأمة وأنتم تعرفون ماذا كان العالم قبل القرآن وماذا كانت الأمة العربية بالذات قبل القرآن أنتم تعرفون هذا فلما جاء القرآن استطاع أن يضع أسس توحيد الأمة لا في صورتها النظرية ولكن في صورة عملية يشهد بها كل من درس تاريخ هذه الأمة واليوم سنحاول أن نتعرف على بعض الأسس التي وضعها القرآن وطبقها نبي القرآن حتى استطاع ان يبني امة ثابتة تهتز الجبال ولا يهتز صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن بعده اولا أكد القرآن على قضية توحيد الله وناقش العقل البشري وبذل القرآن في سبيل ذلك معظم الآيات والصور التي نزلت في مكة لتأسيس العقيدة وعندما وحد الناس ربهم توحدوا وسبق ان قلت ان هذه الامة توحدت في الارض يوم وحدت ربها في السماء ظل القرآن يعالج قضية التوحيد بكل الطرق العقلية حتى استطاع ان يجعل من عبدة الاصنام الذين فرقتهم اهواؤهم امة لا تدين الا لله ولا تعظم الا الله ولا ترفع دعائها الا لله ولا تنحمل لعظيم ابداً الا ان يكون هذا العظيم هو الله رب العالمين ركز الاسلام وركز القرآن على عقيدة التوحيد باعتبارها الشعار الجامع لهذه الأمة. ثم ركز القرآن ايضا على اقناع العقل البشري بوحدة الاصل وحدة اصل الناس جميعا فليس هناك قوم اعلى من قوم وليس هناك روح او نفس اعلى من النفس الاخرى لان كل الناس كما اكد القرآن الكريم من ادم وادم من تراب يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أكد القرآن أن كل الناس من أصل واحد وأن كل الناس بينهم رحم واحد هو آدم عليه السلام وحواء أم البشر وأكد أيضا أن هذا الأصل وما تفرع منه من ذرية موضع تكريم واحترام من الله سواء كان هذا الفرع يحمل أي عقيدة فهو موضع تكريم باعتباره بشرا قال رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالاصل واحد وهو ادم وكلنا ابناء هذا الرجل وكلنا موضع تكريم من الله ان حافظنا على هذه النعمة ولم نهبط الى درجة الحيوانية او الوحية بأفعالنا. ثم نظر القرآن مرة ثالثة إلى ألوان الناس فوجد منهم الأبيض والأسود ووجد منهم الأحمر والأصفر ووجد منهم ألوانا مختلفة وألسنة مختلفة وربما يأتي اليوم الذي يتعالى فيه الأبيض على الأسود او يتعالى فيه الاحمر على الاسود من اجل ذلك اكد القرآن ايضا ان عظمة الله اذا تجلت في خلق الانسان انسانا فهي ايضا تتجلى في خلق الانسان ملوما هذا اضيض وهذا اسود وهذا أحمر وهذا أصفر هذا يتحدث الفصحى وهذا يتحدث لغة سامية لأن الله جعل اختلاف أنسنتكم وألوانكم آية للعالمين كما قال القرآن الكريم إذا أكد القرآن أن أبناء آدم جميعا واحدة وان اختلفت الوانهم وترامت بلادهم فانما يجمعهم حب القلوب للمبادئ السامية التي فطر الله الناس عليها وكرم الانسان بسببها وان كل الإنسانية مترامية الاطراف مخلوقة لله وكل منهم يمثل آية من آيات عظمة الله ثم أكد القرآن النقطة الثالثة وهي عموم رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فكما أن الله رب الجميع وكما أن آدم والد الجميع فمحمد النبي الجميع صلى الله عليه وسلم أكد القرآن هذا في كثير من الآيات وخصوصا في الآيات المكية وهذه مسألة عجيبة في الآيات المكية وفي الوقت الذي كان المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا في المسجد امنين. كانت آيات القرآن تنزل وتؤكد ان الله لم يبعث محمدا لمكة او للمدينة او للجزيرة العربية ولكن ارسل محمدا ضياء كالشمس لا يستطيع احد ان يحجب ضوء الشمس عن احد ولا تستطيع أمة ان تعجب ضوء الشمس لا يستطيع احد ان يعزل الرحمة المحمدية المهدى عن احد من البشر لذلك قال رب العالمين للنبي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فالله رب العرش رب العالمين ومحمد النبي العالمين فكل مربوب لله مرحوم بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه اسس كبيرة رب الاسلام المسلمين عليها الهكم اله واحد يا ايها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. ثم وضع الاسلام بعد ذلك شريعة واحدة. واحدة تطبق في كل بلاد الله وعلى كل عباد الله وذلك حتى يحتكم المسلمون في اقصى الشرق الى نفس الشريعة التي يحتكم اليها المسلمون في اقصى الغرب الشريعة ايضا واحدة اذا قال القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله كان هذا الحكم يطبق على الذين في أقصى الشرق كما يطبق على الذين في أقصى الغرب لأن الشريعة واحدة ولأن النبي واحد ولأن الله الذي شرع الشرائع هو الله رب العالمين على هذا وبهذا النظام استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوحد الأمة من ناحية شكلها العام وصورتها العامة هناك قضايا أخرى كثيرة لا يتسع لها الوقت لمسألة جمع الأمة فمثلا الجانب الأخلاقي الجانب الأخلاقي له دور كبير في توحيد الامة وتوحيد صفها. لكنني اختار من الجانب الاخلاق الواسع اختار شارة واحدة من شارات القرآن. لو فرضنا ان بيتا واحدا اغسر واحدة. واحدة. العب يعيش لهواه. يعيش لهواه. وانتم تدركون المعنى جيدا والام تعيش لهواها وينشأ الاولاد على حد قول الشاعر ومعزرة للمنبر الطاهر اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص الرقص ينشأ جيل من الشباب يحتكم لهواه. بالله عليكم يا تلاميذ القرآن. هل يستقيم امر هذا البيت? وهل تصلح النبتة التي تنبت فيه في بيت كل انسان يعيش لنفسه ويتبع هواه. لن نستطيع ابدا. اذا حدث خلاف بين الزوج والزوجة لن نستطيع. نجمع بينهما لان هوى الزوج يغير هوى الزوجة فكيف نتصور مجتمعا كبيرا يعيش كل عضو فيه لهواه ويحتكم الى هواه ويفعل ما تطلبه نفسه مثل هذا المجتمع لابد انه مجتمع متحلل مفكك ليس بينه وبين الاخر روابط كانت هذه الروابط. رب العالمين لم يتكلم عن قضية الهوى في المجتمع الكبير. ولا حتى في المجتمع الصغير في الاسرة. ولكن بينا لنا القرآن خطورة اتباع الهوى على الانسان نفسه. على الانسان نفسه. فقال رب العالمين للنبي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة فرطة امره امره الخاص به شؤونه الخاصة داخلية هذا الانسان امره فرطة في ايام العنب نذهب لنشتري العنب الرجل يقول عندي عنب الكيلو بتلتميت فلس وعنب الكيلو بمية وخمسين فلس لماذا؟ لأنه عنب فرط انفصل من عنقوده أنت تنضيك مسبحة تسبح بها ثم تنقطع الفتلة التي تحكمها فتقول السبحة أصبحت فرطة أو انفرطت السبحة عملية الزرة نحن نحق الزرة في بعضه فيتفرد في وتتناثر حباته فنقول عملية تفريط تفريط الزرة اذا السبح الفرد او العنب الفرد هو العنب الذي يتساقط من عنقوده فلا تتماسك حبة منه بالأخرى. اذا قال رب العالمين ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فرطا فماذا نفهم من هذه الآية الكريمة نفهم ان عابد الهوى ومتبع الهوى مفكك داخليا مفكك داخليا امره فرطا كالعنب اذا الفرط للأسف اتباع الهوى وعبادة الهوى التي حاربها الاسلام في كل صورة حتى ولو كان اتباع الهوى في صورة العبادة في صورة العبادة هل هناك اعلى من العبادة ومع ذلك العلماء يقولون يحرمون اتباع الهوى حتى في مسألة العبادة واضرب لكم مثالا ربما يكون غريبا على بعضكم. يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه في اتباع الهوى في العبادة يقول ارجو ان نفهم جميعا ان شاء الله هذا المعنى يقول الانشغال بالنوافل الانشغال بالنوافل عن الفرائض لون من عبادة الهوى الانشغال بالنوافل عن الفرائض لون من عبادة الهوى مسألة عجيبة مسألة عجيبة اكثرنا في مسائل النوافل يجد فيها على حساب قضايا هي فرائض السعي على نقمة العيش فريضة فريضة فاذا شغلت عن نقمة العيش بالنوافل، فابن عطاء الله السكندري يعتبر هذا لونا من عبادة الهوى التي نهى القرآن الكريم عنها نهى القرآن الكريم عنها الزكاة فريضة والحج الاول فريضة. الحج الثاني الثالث الرابع نوافل. كثيرا ما نرى بعض الناس يحجون الحجة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة واذا سألته عن اخراج الزكاة وجدته ان اخرجها لم يكن دقيقا في حساب نفسه ولم يخرج الزكاة كاملة. وفيهم يقول ابن عطاء الله السكندري من عبادةها ان ننشغل بالنوافل عند الفرارات الاسلام باسسه التي وضحتها بتوحيد الله وتوحيد الاصل الانساني وتوحيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد قبلة المسلمين ومشاعرهم وتوحيد الكتاب الذي يهتدي اليه المسلمون استطاع القرآن والحمد لله ان يوحد صف هذه الامة وان يجمع كلمتها فماذا حدث يا علية القوم في ايجاز شديد بعد صلاتكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث انقلبت الدنيا العقيدة التي انزلها القرآن لتجمع الناس اصبحت لونا من تفرقة المسلمين لونا من تفرقة المسلمين القرآن الكريم قال الهكم اله واحد وانتهى الامر واذا مات احدنا فسوف تسأله الملائكة في قبر من ربك فاذا اراد الله له خيرا وارجو الله ان ينطقنا عند سؤال الملكين وان يلهمنا حجتنا عند سؤال الملكين اذا قال للملائكة ربي الله نجح في هذا الامتحان سوف لا تسأله الملائكة بعد ذلك ماذا تعرف عن الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى هل الله في كل الوجود عن فوق السماء السابعة اقم الادلة الفلسفية على وجود الله سوف لا تسأله الملائكة عن كل هذه القضايا عن كل هذه القضايا الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امنوا بان الله موجود ولم يشغلوا انفسهم باي قضية بعد ذلك. حتى ابتلينا بتراز من المسلمين. واقول ابتلينا بتراز من المسلمين يحاولون تفريق كلمة المسلمين. وتشتيت وحدة المسلمين. بقضايا بعيدة لن نسأل عنها امام الله ولا تلزمنا في دنيانا. ولا تلزمنا في دنيانا. اذكر انني قلت على منبري هذا في يوم التاسع والعشرين من الشهر الخامس سنة اربعة وسبعين. قلت على منبري هذا لا تسألوني عن عرش الله ولا عن عرش الدولة. ولم اكن يومها جبانا ولا جاهلا بفضل الله ولكن كما قال القرآن الكريم ما كان لي من علم بالملأ الاعلى الله موجود وكفى اقول هذا لانني عشت مع طلاب احدى الجامعات العربية في سنة تلاتة وسبعين مشرفا على معسكر وكان عندي في هذا المعسكر اكثر من مئة طالب. يعلم الله ان مواقض الوضوء لا يعرفونها ولا يتقنونها. فقلت انا رجل واعز وساعيش مع هذا الجمع من الشباب شهر كامل. هذه فرصة اشرح لهم اوليات الاسلام. عزمت على هذا. واستدعيت بعض المحاضرين الكبار اكربهم الله ليحاضروا معي فرزقنا بشاب ضيع طول الشهر الذي قضيناه مع الشباب ضيعه في مناقشة قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كلما اتينا بمحاضر يحاضر في الاخلاق في العقيدة? يقتع عليه العقيدة ويناقشه في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وليست هذه ظهرة فردية. فانها موجودة في كثير من البلاد الإسلامية، وانا انصح الشباب انصح الشباب ان يتركوا هذه القضايا وان يعودوا الى وحدة الاسلام. فلقد خرج نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوجد الصحابة يختلفون في مسألة القدر. فاحمر وجه النبي حتى كعنه حب الرمان وقال لهم ابهذا امرتم هذا جئتكم انما اهلك من قال قبلكم كسرة مسائلهم واحتلافهم على انبيائهم غضب النبي عندما رأى الصحابة يناقشون قضية القضاء والقدر لماذا؟ لانها من القضية التي سوف تفرق صف المسلمين وتفتت وحدة المسلمين ولا عائدة منها ولن نسأل عنها امام الله سبحانه وتعالى اوثيكم بهذا يا شباب فانني اعرف مضار التفرقة بين المسلمين اوثيكم بهذا الشريعة جعل الله الشريعة واحدة ليحتكم اليها الناس فابتلينه ابتلينا ابتلية الأمة بتراز من المسلمين فرقوا الناس باسم الشريعة وقسموا الأمة إلى, الى أقسام وجماعات مختلفة متلاطحة باسم الشريعة الموحدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وما أكثر خطأنا في هذا الأمر خريع الاسلامي حتى جاءني احد الشباب في يوم وكان عندي ضيف عزيز اريد ان اخلص معه واتحدث جاءني احد الشباب ثلاث ساعات اقول ها مرة ثانية سلاس ساعات يناقشني مراقشة عنيفة هل توضع الايات على الصدر تحت اللحية ام عند القلب عم عند السرة ثلاث ساعات ثلاث ساعات يريد مني أجيب مزور ومتر. وقل له طوبع بعد خمسة وعشرين في مذهب الاحناف. وثلاثة وعشرين سنتي في مذهب الشافعي واثنين وعشرين سنت ثلاث ساعات هذا نموذج سهل أنما ابتلي به الأمة من فرقة بسبب الاختلافات الفقريّة البسيطة البسيطة السهلة، فأنتم أعلم به مني وتعيشون المأساة كما أعيشها. تعيشون المأساة كما أعيشها. يا علية القوم القرآن في الشريعة الحمد لله الأمة كلها لم تختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم حرمت عليكم هل وجدتم احدا من المسلمين اختلف في هذه القضية لا والحمد لله قال رب العالمين حرم عليكم الميتة واجدمة ولحم الخنزير وما اهل الغير الله به هل وجدتم احدا من الأمة اختلف في هذه القضايا لا والله والحمد لله قال رب العالمين فإما ما تكون فثم وجه الله هل رأيتم أحدا من الأمة عند صلاته يرى القبلة زهرة لا والله الحمد لله الأصول لم نختلف فيها والحمد لله تبقى عملية الاجتهادات عملية الاجتهادات وعملية الاجتهادات الاختلاف فيها سهل لان الفقه الاسلامي وسع كل المزاهب والفقه الاسلامي وسع خلافات واسعة فوسع بذلك على المسلمين يا علية القوم ويا تلاميذ القرآن ان كتابكم استطاع ان يؤسس الوحدة الإسلامية واستطاع ان يحافظ عليها ولو عاش المسلمون في ضوء القرآن في ضوء القرآن ما تفتتوا الى جماعات وما تفتت الى هذا الواقع الاليم الذي نراه الان في معظم البلاد العربية والإسلامية. فدعوة واحدة ادعوها لكم ارجعوا الى القرآن وعظموا القرآن واحفظوا القرآن وتذاكروا القرآن فالا امتكم ستبقى واحدة في الارض ما بقي هذا القرآن وما بقيت الأمة ترجع الى هذا القرآن وتستفيد من هذا القرآن. اقول ذلك لان النمازج المتعددة ايضا وما اكثر النمازج وما اصعبها على نفسي. النمازج المتعددة التي سمعتها باذني او قرأتها بعيني تجعلني اخاف على الأمة، اخاف على الأمة من سوء عاقبة. إهمالها للقرآن الكريم أنا لا أقول أخاف على القرآن لأن الله حفظ القرآن ولأن الله وعدنا أننا إن ضعفنا وتكاسلنا عن حماية القرآن فرب العالمين يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم توليتم يستبدل قوم غيركم. لذلك اقول انا اخاف على الامة من سوء رعايتها للقرآن. حدث الاتح في الاسبوع الماضي كنت اسمع ازاعة عربية مسلمة. وبقول ازاعة عربية لان من السهل على المذيع ان يفتح المصحف وان يقرأ الاية التي يريد ان يبلغها للناس من المصحف. سمأت مزيعا في ازاعة عربية يقول والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم اذا بليتم فاستتر في اي سورة هذه? في اي سورة? اذا بليتم فاستتر اصبحت قرآن? نزلت على غير نبينا محمد اذاعة. اذاعة عربية مسلمة. يقف المذيع يقول والقرآن الكريم يقول اذا بريتم فاستتر ويكررها. كلما يقول يا فلان المفروض تستتر. يقول والله يقول في القرآن والله يقول. سكت. قرأت ايضا في الاسبوع الماضي. في ائبة المجلات العربية مقال يقول فيه الكاتب والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم من قتل يقتل ولو بعد حين ايضا هذه الاية انا لم احفظها في القرآن لانها لم تنزل على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مرة ثالثة ونموذج ثالث سمعت مجيعا في ازاعة عربية مسلمة. وانا ما اذكر اسماء الدول ولا الازاعات لانني اريد الحقيقة ولا اريد التشير باحد. سمعته يقول قال صلى الله عليه وسلم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم الاية القرآنية بقت حديث. ماذا جرى للمسلمين? ماذا جرى للمسلمين من كان غنيا فليستعفف آية قرآنية آية قرآنية من قتل يقتل ولو بعد حين مثل شائع او حكمة او ربما حديث جعلناها قرآن والقرآن جعلناه حديث ولا داعي لان اذكركم بما ذكرتكم به في العام الماضي من مدرسة الدين التي تفتح المصحف وتقرأ لتلميذاتها بسم الله الرحمن الرحيم تريد ان تقرأ ياسين والقرآن الحكيم فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم يس والقرآن الحكيم النماذج كثيرة كثيرة لا اريد ان اعددها لان كل نموذج منها ينتقل من الذاكرة الى لساني يمر على قلبي فيقرح قلبي قرحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمتنا للقرآن وأن يعيد القرآن إلى أمتنا إن ربنا على ما يشاء قدير فضع الله وأنتم موقنون بالإجابة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 وجعل القرآن لكم هديا فاستهدوا بهدي القرآن فإن من طلب الهدي من غيره أضى الله الله وحسبكم أن تعلموا أن التجربة تجربة السنوات الطويلة التي عاشها المسلمون بعد انهيار دولتهم التجربة أكدت أن كل المبادئ الأرضية وأن كل الأفكار الأرضية التي نبتت من الأرض دفنت في الارض ولم ينجح فكر ارضي واحد في جمع بلد واحد وتوحيد كلمته فضلا عن ان يجمع الأمة الإسلامية الكبيرة كل فكر نبت من الارض عاد الى الارض ذليلا الا ما نزل من عيد الله وله اصل سماوي عريض من اجل ذلك قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديثه عن القرآن ومن طلب الهدي من غيره اضى الله الله وان اردتم دليلا على صدق قولي فاقرأوا المذاهب الفكرية في الشرق والغرب التي ضحي من اجلها وانفقت الملايين من اجلها هل ترون مذهبا فكريا ارضيا واحدا استطاع أن يجمع أهل بلد واحد لا من أجل ذلك أقول لكم تعودنا في كل عام والحمد لله وسلمنا سنة طيبة لمن يأتي بعدنا إن شاء الله وأنا على ثقة أن الله لن يضيع أجرنا فلقد قال رسوله الكريم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة والسنة التي اكرمنا الله بها هي دورات تحفيظ القرآن الكريم للاطفال في الصيف اسف من كلمة الاطفال لمن يأتي الينا سواء من الصبية او من الفتيات الصغار او من الشباب او من الاخوات الكبار فلكل سن دورة خاصة ان شاء الله نحفظهم فيها القرآن الكريم اسوقوا اليكم هذه البشرة ومن باكر صباحا ان شاء الله سنستقبل وفود ابنائنا الذين يحجون الى المسجد ليحفظوا كتاب الله وليرددوا كتاب الله اما في اخر الدورة ان شاء الله فسوف تقوم وزارة الاوقاف مشكورة كعادتها بامتحان الطلاب والفائز منهم يكافأ مكافأة مادية تبقى عملية المواصلات حتى لا يثيرها احدكم عليكم ان تتحملوا توصيل اولادكم الى المسجد بطريقة او باخرى وعلينا ان نتحمل الباقي ومسؤوليتهم امام الله فاذا اجتمع عندنا من يملأ سيارة كبيرة من حي من الاحياء من اي حي من الاحياء عدد يكتمل ويملأ سيارة كبيرة فان شاء الله سوف نؤجر له سيارة على نفقة المسجد لتوصيلهم الى بيوتهم. اللهم اني اتضرع اليك ان تجعل هذا العمل نافعا اللهم اجعله نافعا للمسلمين اللهم اجعل هنا فعل للمسلمين اللهم اجعل هنا فعل للمسلمين اللهم منفعنا بالقرآن يا رب العالمين اللهم احي القرآن في قلوبنا وامر قلوبنا بالقرآن وأمر قبورنا بالقرآن وأحي ديننا في قلوبنا ببركة القرآن إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم ببركة القرآن نسألك أن تطفئ نار الحرب بين المسلمين اللهم ببركة القرآن نسألك أن تطفئ نار الحرب بين المسلمين اللهم ببركة القرآن نسألك أن تطفئ نار الحرب بين المسلمين وأن توحد صف المسلمين وأن تجمع حكام المسلمين وأن ترفع الخلاف من بين حكام المسلمين حتى يعود كما قلت خير أمة أخيجت للناس يا رب العالمين اللهم من كان سببا في هذا الخير ومن كان سببا في دورات تحفيظ القرآن الكريم ومن ينفق عليها من ماله أو من جهده أو من يوصل أولاده إليها أو من يسعى إلى عمارها نسألك بجلالك أن تعطيه عطاء يليق بكرمك يليق بكرمك عطاء كريم يليق بقربك ربك انك يا ربنا على ما تشاء قدير واقم الصلاة ان الصلاة تلهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون